هذا يقول هل المسح المذكور في النف عند النوم يجوز من فوق الثياب أم أنه يشترط فيه ملامسة البشرة الجواب أنه لا يشترط فيه ملامسة البشرة وإنما الإنسان على حاله على حاله وبهيئته التي نام عليها وبلباسه يمسح على بدنه يمسح على بدنه, يمسح على بدنه أي من، على ظهر الملابس التي عليه يقول هل النهي هل النهي عن النوم على البطن يدخل في حالة اليقظة نعم هذه الصفة من النوم والطجاع هي صفة منهي عنها وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نائما على هذه النومة فحركه وقال أتنام نومة المقضوب عليهم او كما قال عليه الصلاة والسلام فهي صفة نهى عنها صلى الله عليه وسلم هذا يسأل عن دعاء يطلب بيان معناه يا حي قيوم برحمتك استغيث هذا فيه نداء الله عز وجل بهذين الاسمين العظيمين الحي القيوم وهما من اسماء الله الحسنى العظيمة وإليهما كما قال أهل العلم ترجع جميع الأسماء والصفات فالحي ترجع إليه الصفات الذاتية والقيوم ترجع إليه جميع الصفات الفعلية لأن القيوم هو القائم بنفسه المقيم لخلقه تبارك وتعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فهو القيوم فإلى هذا الاسم ترجع الصفات الفعلية فهو ينادي الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وقوله برحمتك هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بالرحمة برحمه الله والله سبحانه وتعالى يتوسل إليه بأسماءه ويتوسل إليه بصفاته اللهم إني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته أستغيث أي أطلب أن تغيثني أطلب أن تغيثني أطلب منك الغوث يقول الذكر قبل النوم الذي جاء فيه أنه خير من الخادم هل إذا نوى الإنسان بالذكر الثواب الدنيوي فقط المشار إليه من ذهاب الإعياء دون الثواب الاخروي هل عليه من حرج أما يجمع بين الخيرين الجواب ان الذي ينبغي على المسلم أن يجمع بين الخيرين كما قال الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار يسأل الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة هذا يروي لنا قصه يقول هناك رجل اراد الذهاب الى المسجد فقلت له قل دعاء الذهاب إلى المسجد فقال ما هو فقلت له فقلته له فقال لماذا هذا فقال لماذا هذا نختصر الحديث ولنقول اللهم اجعل من حولي نورا فقلت له لا يجوز فقال لماذا هل كفرت وهذا رأيه في جميع الاذكار ليس بالضروري قول الذكر حرفيا الجواب أن هذا الرجل يحرم نفسه بهذه الطريقة يحرم نفسه بهذه الطريقة من بركة الأدكار والخير المترتب عليها والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الأدكار ويلقنهم إياها صلى الله عليه وسلم وفي بعضها جاء أن بعض الصحابة يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إياه كما يعلمنا السورة من القرآن وجاء في بعض الأذكار أن, أن المتلقي عنه إذا أخطأ في لفظه منه صححها له كما سيأتي معنا في حديث البراء عندما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي يقوله من أوى إلى فراشه وفي خاتمته قال النبي عليه الصلاة والسلام وبنبيك الذي أرسلت فقال البراء لما أعاده وبرسولك الذي أرسلت فصححه له النبي عليه الصلاة والسلام قال وبنبيك الذي أرسلت فالشاهد أن هذا الرجل بهذه الطريقة يحرم نفسه من الخير باختصاره للأذكار وانتقاصه لألفاظها وكونه يرى أن أن الأنسى لا تقال تامة وإنما يكتفى ببعضها فهذا من نقص فهمه وقلة علمه بالحكم والأسرار العظيمة في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في دعاءه والدعاء الذي أشار إليه هذا السائل هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى المسجد قال اللهم اجعل في قلب نورا وفي بصر نورا وفي سمع نورا ومن أمام نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن خلف نورا ومن فوق نورا وفي بعضها زيادة وفي عصب نورا وفي شعر نورا وفي بزأ و... و... و... الى اخره يعني صيغة عديدة في طلب النور من الله تبارك وتعالى وأيضا لاحظ المناسبة العجيبة أن يدعو بهذا الدعاء وهو ذاهب إلى, أين؟ إلى الصلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور وقال في الحديث الآخر من حافظ عليها كانت له نورا فهو ذاهب إلى الصلاة التي هي نور وفي الطريق إليها يسأل الله عز وجل أن يعمه هذا النور في كل اجزائه فيسأل الله النور في قلبه في بصره في سمعه في بشره في عصبه إلى آخره من أمامه من خلفه يسأل الله تبارك وتعالى ذلك. أما أن يختصر الألفاظ ويأتي بلفظة لم لم ترد، لأن يقول لا يكفي أن تقول، اللهم اجعل من حول نورا. حرمت نفسك الآن. أصبح النور ليس لك وإنما هو من حولك. فحرمت نفسك. حرمت نفسك بذلك اللفظ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ آخر. وعلى كل حال الواجب على المسلم أن يعتني بالأذكار النبوية والدعوات المأثورة وأن يجتهد في حفظ ألفاظها كما جاءت فإنها, فإنها مشتمله على غاية المقاصد العالية ونهاية المطالب الرفيعة مع سلامتها لأنها دعوات ما معصومة لا يتطرق إليها نقص أو خلل هذا يقول إذا كان الإنسان جنبا هل له أن يأتي بالأذكار كاذكار طرفي النهار مع العلم أن فيها آيات من القرآن له أن يأتي بالأذكار ولكن ما كان منها آيات من القرآن فإن الجنب لا يقرأ القرآن والله تعالى أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين